والعاديات ضبحا فالموريات قدحى فالمغيرات صبحا <تكلم> والعاديات ضبحا فالموريات قدحى فالمغيرات صبحا <تكلم> والعاديات ضبحا فالموريات قدحى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 این لسان لربه لكنود و اینه او علی این لانسان لربه لكنود وانه على لشهيد این لانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد این الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد این الانسان لربه لكنود وانه ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفل يعلم إذ بعثر ما فی القبور وإنه لح الخير لشدد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور؟ وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بُعثر ما في القبور وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ و حصیل ما فی الصدور و ما فی الصدور و ما فی الصدور و ما بِهِمْ الصدور. این ربهم بهم یومئذیلا لخبير این ربهم بهم يومئذ لخبير. این ربهم بهم يومئذ اذیل خبیر این بهم یوم اذیل خبیر این ربهم بهم ربهم بهم إن ربهم بهم يومئذ لا خبير والعاديات ضبحا إن ربهم بهم يومئذ لا خبير فالموريات قدحاء فالموغيرات صبحاء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 فَلَا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير والعاديات ضبحا فان ربهم بهم يومئذ لخبير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 ان ربهم بهم يومئذ اذل خبير فالموريات قد ح فالمغيرات صبحا فاثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا إن الانسان لربه لكنود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 إن ربهم بهم يومئذ لخبير والعاديات ضبحا إن ربهم بهم يومئذ لخبير فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا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 أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحص لما في الصدور إن ربهم بهم يوم إذ اللخبير والعاديات ضبحا إن ربهم بهم يوم إذ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 إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذِ الْخَبِيرُ فَالْمُرِيَاتِ قَدْ حَأَّ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحَأَ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَصَطُنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ لِسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُود